هل يجوز العمرة العمرة بالقصد؟ طب تعالوا نسأل السؤال العمرة دي عبارة عن إيه؟ ها العمرة دي عبارة عن إيه؟ هل العم... كلمة العمرة في حد زادها؟ هل هذا هل هذا شيء ربوي؟ العمرة عبارة عن إيه يا جماعة عبارة عن خدمة صح؟ صح ولا لا؟ خدمة هو واحد لي خدمة هيطلعني ويصفرني والكلام ده كله لكن هل هو جنس ربوي هل هو صنف ربوي لا لا جنس ولا صنف ولاحة خالص ده هو عبارة عن ايه <تصفيق> عبارة عن خدمة الخدمة هو عبارة عن تعاقد بيني وبين هذا الذي يقدم لي الخدمة والتعاقد له صورتان صورة حاضرة يقولي هدى الله عن العمر الحاضرة بخارب 4000 جنيه او 6000 جنيه ماشي لكن لو هدى الله عني بالتقصيد هيدخليها لي بـ 7000 او 8000 جنيه الصورة دي موجودة والحمد لله موجودة كتير عندنا، فهذا يجوز ولا نسبياً على الإطلاق، لكن بشرط أن يتم التعاقد بصورة واضحة. بمعنى إيه؟ بمعنى أننا أنهي معاه العقد زي على زي أي بضاعة تباع بالتقسيط يجوز البيع بالتقسيط لكن بشرط أن يوضع هذا القسط في مقابل واضح ان ال الخدمة كذا في مقابل كذا. اه اه اختنا خديجة بتسأل عايز افهم بخصوص المثال بتاع قد المحل 20 جنيه اه طيب جميل جدا اختنا خديجة بتركز معنا انا دلوقتي الميت جنيه دي نعرف نكيفها بناء على القواعد اللي احنا ذكرناها انا عايز وصفها الميت جنيه ده اريد وصفها من الناحية الشرعية أعطينا السؤال السؤال مش معانا موجودة ولا خرجت طيب يلا قولنا يا الله ولنا اعطينا خديش ال ال الصنف ده الميت جينيد أو ميتين جينيدا هي أريد تكييفها من الناحية الشرعية لما جاء تصور المسألة في ذهني قبل أن أحكم عليها هل هي صنف ربوي أم لا في إخواننا أخي أه أوراق نقضية صنف ربا ولا لأ نعم صنف ربا والعلة في إيه العلة الثمانية الثمانية على طول انا عايز دي قاعده المعلومات عندي تبقى زي الكمبيوتر كده اول ما عيني تقع على صنف معين اه والله ده انا بنظر دلوقتي ايه اللي قدامي ده اه ده قلم رصاص قلم رصاص ده لا ده مش صنف ربوي ماشي اروح نقل الايه على الطبق اللي جنب منه الاقي طبق جنب منه في فاكهه اه خلي بالنا ده صنف ربوي انقل جنب منه الاقي كمبيوتر صنف مش ربوي وهكذا يبقى قاعده المعلومات عندي على طول عندها ادخال واخراج ادخال معلومات واخراج بيانات على طول بيا نب تخشيلي وبينا أعرف حد و اللي قدامي دا ريبوي ولا مش ريبوي فالجنيهات صنف ريبوي صنف ريبوي يبقى التعامل معها يكون بقواعد صنف مش ريبوي صنف مش ريبوي أعمل معا اللي أنا عايزه أنا حر فيه يبقى طالما الجنيهات صنف ريبوي. يبقى لابد أن أنظر إليه في كيف الذي سوف أتعامل به فدلوقتي اللي حصل أنه بدلت صنف ريبوي من نفس جنسه صح يبقى لابد اننا هتعامل بالقاعدة المرة واحد بتاعتي جنس بجنس يبقوا اتنين يعني ايه جنس بنفس الجنس يخضع له قاعدتان في عندي قاعدتين تقابض تماثل لاتنين مش مش تماثل بس اتنين تقابض وتماثل يبقى مع معنى كلمة التماثل ان انا هتديله متين جنيه يديلي متين جنيه والتقابض في نفس اللحظة هتديله كده واخد كده يبقى هذا الرجل عندما ذهب للبائع وقال له اعطني هذا المال مقابل هذا المال في الكلمة متين جنيه ده يبقى عبارة عن ايه ان ادتله متين جنيه اخدهم متين جنيه ما ينقصوش مليم طب ايه الحل في الصورة اللي فاتت ده ها طب انا دلوقتي فعلا محتاج ان انا حاسب التاكس والراجل معهوش فاك اعمل ايه هم يلا فكروا معايا نعمل ايه بس كده يستلفهم يستلف اه هاخد منه الخمسة جنيه سلف على سبيل السلف عظيم ولما نأتي ان شاء الله لباب الرهن هقول لك والله يا جوز بقى في نفس الحكاية له ايه هاتلي خمسة جنيه سلف وخد المتين جنيه دول مش فكة خدهم على سبيل الرهن بس سيسيبكم من الجزء الأخناية دلوقتي افتكر بس معايا ان انا مينفعش افكي منه متين جين ايه الا ايه الا متين جين ايه وضحت الصورة جماعة وضحت الصورة الاختنا اللي, اللي سألت طيب نيجي للسؤال اللي بعد منه اخونا محمد ماذا في بيع العملة او تبادل العملة يجوز بيع العملات بس بشرط واحد بس شرط ايه التقابض في اختلاف العملة يبقى عبارة عن ايه؟ ترجم هالي أخونا, اخونا محمد اللي بيسأل السؤال ترجم لي اختلاف العملة من النحية الشرعية يبقى نكتبها كده جنس ربوي مع جنس ربوي اخر لكنهما اتحدى في العلة يبقى اتحاد العلة يوجب كم شرط ها اخونا محمد اللي جاوب ها كم شرط شرط واحد بس احسنت اللي هو ايه التقابل ولا التماثل ايوه هو في شرط واحد تقابل ولا تماثل هم؟ نروح فين التقابل احسنت هنا لايشترط التماثل بمعنى ايه انا داتي لما اجي ابدل الـ الـ الجنيه بالدولارات او الدولارات بجنيهات الدولار, الدولار بكم جنيه بسرعة جنيه دلوقتي يبقى يجوز ان انا اجيب ورقة بمية دولار واروح للصراف اقول له خد المية دولار واخد وهو ماشي ياخد ايه سبعمية جنيه بقى فيه تماثل مفيش تماثل ده مية وده سبعمية لكن الـ الـ الـ هنا قلنا يجوز بس بشرط ايه بشرط التقاوض ما ينفعش يديله مية دولار واجه اخد بقيت الايه بقيت التحويل بتاعي ايه او الحاجات بتاعتي البكرة يعني طيب هل يجوز شراء بعض العملات القديمة باثمان باهظة احيانا البعض يحب ذلك والبعض الاخر يضعها في متاحف كل هذا لا يجوز من باب اخر من باب ايه من باب ان هذا ما لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه ده نمر واحد نمر اثنين اشتراء العملات القديمة العملة القديمة نفسها لو هتشتريها بنفس العملة بتاعتها لا يجوز حتى لو كانت قديمة يعني ايه يعني انا مثلا ب10 جنيه من اهم ملك فاروق ماشي هي اسمها 10 جنيه ما ينفعش اشتريها انا ب10 جنيه أو ب ب 1000 جنيه من دلوقتي ليه لأن دي, دي اسمها جنيه وده اسمه جنيه ما ينفعش ما ينفعش اشتريها بنفس التمن لا بد طالما ده جنيهات ودي جنيهات يشترط التماثل ممكن اشتريها بعملات ولا اي حاجة مش هتفرق بس الفكرة اصلا في الفعل نفسه العلماء قالوا ان مثل هذا ده من المال لا يجوز يعني يعني استفدت ايه لما اشتريت عملات قديمة ما الفائدة في هذا وده احنا كنا اتفقنا عليه او اتكلمنا عليه في لقائنا قبل السابق في في ضوابط البيع والشراء أنا مش حر التصرف ولا مطلق التصرف في المال أنا مستخلف، استخلفني الله على هذا المال. طيب عندي سؤال أختنا وفاء جلاد عندي سؤال تبديل الدواء بتركيز أعلى أو أقل حكم أم يجب بيع الشراء؟ هو أنا مش مش متصور المسألة قوي يعني أنا ما عنديش ما ما عنديش مسألة اللي هو تبديل الدواء. بتركيزات مختلفة دي أنا صحيح مش افتهاش يعني لكن على, على, على لو هنتصورها مثلا لو هنتصور إن في نوع معين من الدواء آآ آآ ممكن نتصورها بش حاجة معينة مثلا أنا اشتريت مضاد حيوي ألف يكون دي الصورة المقصودة مضاد حيوي ألف لكن الدكتور قال لي لا أنا مش عايز ألف أنا عايزه 500 فلعلبة الألف مثلا بـ 50 جنيه ولعلبة 500 بتلاتين جنيه يبقى في تركيز أعلى تركيز أقل لكن ده قيمة وده قيمة هل يجوز أنه نبدل؟ نسأل السؤال هل يا ترى الدواء يدخل عندي في الأصمار في ها لا ليه ليه لا قبل غير موزون هو مطعوم أصلا يا جماعة هل الدواء عندي مطعوم؟ لا مش مطعوم هو مش مطعوم أصلا فلا هو مطعوم ولا هو موزون ولا هو صنف الريباوي تمام؟ جميل تبقى ما هو الصنف الريباوي يبقى القاعدة نوصل للقاعدة من كامية القاعدة المرة أربعة ليس بالصنف الريباوية افعل فيه كما شئت كل سؤال هنحاول نرجعه للقواعد بتاعتنا أخونا حاببقول إيه بالنسبة للبقول للي بيقول كلمة عند المقابر سات الجنازة طب عش قذك من الخير يعني أنا هحاول أركز على مش هخرج النهاردة على الإيه على أسئلة الموضوع بتاعنا أنا عايز أخرج إن شاء الله وكله صامم القواعد بتاعتنا ده ونأجل بقى الأسئلة الأخرى في لقاءاتنا الثانية نتكلم إذا ما احنا عايزين فيها إن شاء الله آآ أتى مشتري بخمسين جنيه أخذ بضاعة تلاتين ولا يوجد نقد في المحل بالباقي هل يجوز أن يأتي بعد قليل يأخذ الباقي طب سانية واحدة دلوقتي الصورة بتاعتي ايه؟ ايه الصورة داتي؟ بقى عندي بضاعة صح؟ هي البضاعة دي؟ ده الثمن ماشي؟ البضاعة دي ايه؟ بقى الثمن دفع لي هو الفلوس جميل؟ أركزوا معايا في الصورة ده علشان تفهموها كويس هو الصورة كان قادي أنا عندي بضاعة أي كان بقى بضاعة شكلها إيه 8ها جنيه ماشي خد البضاعة وداني 30 جنيه يبقى البضاعة وال30 جنيه دول خلصوا إيه اللي باقي عندي بقى اللي باقي عندي الباقي بتاع الفلوس هم باقي الفلوس تدخل عندي في مبادلة المال بالمال واضح الجزء دي جماعة نقول تاني هو دلاتي البضاعة عندي والفلوس عنده ناشي البضاعة هي عندها والفلوس عنده البضاعة تلاتين جنيه وهو هيديني تلاتين جنيه جميل ده هيديني الفلوس وخد البضاعة جميل هيديني الفلوس وخذ وخد البضاعة يبقى جزئية البضاعة وصال الفلوس خلصت بقي جزئية أخرى جزئية إيه؟ جزئية الباقي الفلوس بقى انه هو لما اداني 50 جنيه المفترض ان انا اديله 30 جنيه اديله بضاعة و اديله الباقي بقى عندي عقدين في عقد واحد بيع زائد صرف انا عادي ممكن هتلخبطك شوية بس انت لازم تتصور المسألة وتخرج بتصور واضح في عندي حاجة اسمها الصرف يعني ايه الصرف؟ صرف العملات صرف العملات عبارة عن ايه؟ ان انا بديك عملة واخد قصادها عملة دي اسمها صرف ماشي يا جماعة؟ الصورة بتاعتنا ده ايه؟ لا هي بيع لوحده ولا هي صرف لوحده ماشي؟ مركزين معايا؟ هنعيد المثال بالتدريجة هو. في عندي حاجة اسمها الصرف الصرف يعني مبادلة عملة بعملة زي ما اللي بقولكه خد خمسين جنيه وديني ايه خد خمسين جنيه وديني خمسين جنيه فك صح؟ دي اسمها ايه اسمها صرف العقد اللي احنا اتكلمنا عليه بقى. خد خمسين جنيه هو هيديني التاجر بضاعة زائد عشرين جنيه فالعقد بتاعي بقى عبارة عن عقدين مش عقد واحد العقد الاولاني اللي هو الجزء من الخمسين جنيه بقى عبارة عن ايه ثمن قصاد بضاعة ده الجزء اولان من العقد الجزء التاني من العقد ان هو هيديني باقي الفلوس ده اسمه صرف جميل الباقي ده عبارة عن ايه صرف عملة صد عملة عظيم عملة قصد عملة تخضع لنفس القواعد اللي احنا اتفقنا عليها بقت قواعد بتاعت عبارة عن ايه جنيهات قصد جنيهات يشترط فيها ايه تماثل وتقابض يبقى لا يجوز جوز ان انا امشي من هناك الا انا خلصت خلصت الجزئية دي تماثل وتقابض لازم تماثل وتقابض ما ينفعش أباقي ما ينفعش طيب هو الرجل صاحب المحل صاحب المحل نفسه ما عندوش باقي صاحب المحل ما عندوش باقي نعمل ايه في القصة دي نعمل ايه حل من الاتنين يا إما هاخد البضاعة بثمن مؤجل أقول له خلاص طبعنا هاخد البضاعة واخبالك وادفع لك الفلوس بعد شوية يبقى البضاعة بثمن إيه؟ بثمن آجل يا إما روح أبقى واتصرف وأتصرف وإيه؟ وأفك بأي شكل مهم أن أنا ممشيش من هذا المكان إلا وإن إحنا خلصنا الإيه؟ عملية المبادلة أو أقوم بعملية الرهن أرهن حاجة أخد البضاعة واسيب له فلوس رهن فلوس كلها رهن يعني هاخد البضاعة امه أم 30 جنيه واسيب له 50 جنيه رهن على سبيل الرهن وليس على سبيل الثمن وده زي ما اتفقنا ان احنا هنتكلم ان شاء الله على عقد الرهن وهنتكلم عليه بعد كده بالإيه بتفاصيله الصورة وضحت الصورة دي وضحت هو في سؤال بيقول هو قولا واحدا والله احنا بنتعلم اهو احنا بنتعلم اهو فيه قواعد احنا بنتطبقها طيب نيجي الاسئلة اللي بعد كده اصحاب محلات المحمول بيشتروا كارت الشحن بسعر اقل وبيعولي بعشرة جنيه صح يجوز اتفقنا على كذا ندي خدمة وليس بمال هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط ليه اختنا اللي تسأل هو إيه العلم حياة أنا هسأله لماذا لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط هل ترد علينا ما خلقه هي ترد يا جماعة الصوت مش واضح عندك طيب بنقول تاني هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط ليه لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط انا بقول لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط الصوت مش واضح عند اختنا اللي بتسأل نعم هو صانف ريبوي جميل الذهب صنف ريبوي هبدله بإيه بقى أنا هكدت هبدله بالفلوس اللي هي صنف ريبوي من نفس الإيه من نفس العلة نفس العلة يبقى يشترط التقابض ما ينفعش فيه التقصد الذهب في علة الثمانية والمال في علة الثمانية يبقى نخش على قاعدة نمرة اتنين لما يختلف الجنس مع اتحاد العلة يبقى إيه يشترط التقابض يشترط التقابض تمام طيب واحد عنده اختنا ام بتسأل واحد عنده عملة يريد ان يغيرها بعملة البلاد يعني تغيير عملة بعملة تعالوا نتصور المسألة عملة بعملة العملة بعملة العملة دي هو العملة دي هما مختلفين في الجنس صح ولا لا الجنيهات غير الدولارات الدولارات غير اليورو ده جنسه ده جنسه ده جنسه لكن العلة فيهم واحدة ولا لأ العلة واحدة اللي هي علة ايه هم؟ يلا معنا شباب بنقول تاني بالنسبة ليه بيع ايه العملات ايوه احسن انتم هم معنا انتم معنا صحيحين اهو العملات الجنهات الدولارات عايزين نغيرها ببعض هو الدولار غير الجنيه غير اليورو غير غير كل حاجة من دول جنس مستقلة لكن في اتحاد في العلة ايه هي العلة الثمانية يبقى نخش على قاعدة نمرة اثنين اختلاف الاجناس مع اتحاد العلة يساوي كم شرط؟ احسنته شرط واحد التقابض جميل جدا طيب اه اخونا اه مش عارف على خط ده إيه أسمى ولا أسمه طيب هل يجوز تسليم بضاعة بعد التقصيد بعد استلامها من البائع بدون دخولها في محل أو يعني تسلم في الطريق لكن أسم أصبحت في ذمة من يبيع بالتقصد ولا هو الشرط الشرط في, في, في النسبة لهذا البيع ركنا عليه ان هو مسألة الإيه دخوله في ضمان الإيه ضمان البائع هو ينقله خلاص مش نقله نقلوا من مكانه ممكن يبيعوا في الطريق أهم حاجة أن هو دخل في إيه دخل في ضمان يبقى هو يجوز ناش هل يمكن تبديل الأرز بالمكرونة نرجع لنفس السؤال الأرز إيه والمكرونة إيه نفس القضية أروح مدخل على قاعدة البيانات بتاعتي أقول إن الأرز أضال الأرز دا صنف من الأصناف الإيه الربووي والمكرونة صنف من الأصناف الربووي اللي علف تعتهم إيه العلف تعتهم اللي هي إيه العلف تعتهم واحدة لأنهم من المطعومات ومن الإيه ومن الإيه المكيل أو الموزون مطعوم وموزون هنا العلة واحدة العلة واحدة مع اختلاف الاصناف نحش على قاعدة الامر اثنين اللي هي تساوي ايه التقابض يبقى يجوز تبديل الارز بالمكرونة لكن بشرط ايه بشرط التقابض يجوز التفاوت يعني ايه ممكن أبقى اروح ادي للتاجر انا معي خمسة كيلو رز خد يا عمي خمسة كيلو رز وهاتلي مكانهم سبعة كيلو مكرون يجوز طالما طالما حققنا شرط الايه التقابض بد يكون الامر ايه حالا الرجل اشترى سيارة بالتقسيط ويرغب في شراء سيارة أخرى بالتقسيط لزوجته لا بأس وإن كنا أصلا بصفة عمية. يعني لمسألة التقسيط قلنا لا يلجع لها الإنسان إلا للضرورة لأن التقسيط أصلا عبارة عن دين وقالت دين أصلا مكروه فلو كان السامن لديه حالا فهو مقدم سؤال العلم حياه لو انسان يعمل مشغولات انفضية ويأتي زبون يطلب شغل معين ويعطي جزء من المال حتى يتم انهاء العمل فهل يجوز هذا نسأل نفس السؤال الفضة دي عبارة عن ايه؟ الفضة دي عبارة عن صنف ايه؟ صنف ريبوي الذهب هاشتري بالايه؟ هاشتري بالايه؟ هاشتري بالمال المال ده صنف ايه؟ صنف ريبوي العلة واحدة ولا لا؟ العلة وحدة لأن ده ثمن وده ثمن يبقى لا يجوز فيها إلا التقابض لا يجوز فيها إلا التقابض ما ينفعش أن أنا له جزء من المال وارجع أدي إيه جزء من المال تاني ما ينفعش لازم أخذ البضاعة حالة والثمن حال خدمات الاستلاف في شركات المحمول قلناها هذه ليست بربا جوز أختي عنده محل فضة ويبيع لنا الأقارب بالتقسيط بدون زيادة على ثمن الكاش لا يجوز الفضة والذهب لا يجوز بيعهما بالتقصيد لا يجوز لابد من التقابض هل يجوز بعدما اشتري ملابس بالتقسيط وتوفرت معي الفلوس بعد شرائها الفترة صغيرة هل يجوز أن أدفع الثمن بالكامل ولكن يقل عن ثمن التقسيط ماذا العلماء يتكلمون عليه على مسألة ضع وتعجل وهذه تجوز على رأي بعض اقوال اهل العلم صورة جائز يعني إيه؟ يعني أدفع كاش وفي في الأصوات الاخيرة مقابل ان أنا إيه أعجل الثمن وهذه الصورة تجوز لا يجوز من أي ناحية لا تشتري عملة قديمة مثلا دور الأمريكي من العملة المصرية هو هنا مسألة عملة قديمة بداية شراء العملة القديمة لو أنا هشتريها علشان هي عملة قديمة لمجرد بس أن هي تبقى من التحف هذا ممنوع اصلا لأنه ده من إضاءة المال لأنه أنا مش هستفيد بيها هي مجرد بس منظرة ومبهاء على الفاضي زي التحف والزينات والأمور التي ليس من ورائها طائل جميل تجميع العملات القديمة والأشياء اللي هي التحف الثمنة دي هادية من إضاعة المال فالإنسان يعلم أين يضع ماله ثم لو أنا بقى أتكلم على مسألة الشراء فالذهب الدولار, الدولار صنف معين ربوي والجنيه صنف ربوي فيجوز في بينهما التفاضل ويشترط التخابط لكن انا بس اللي اعترض عليه ان انا اشتري جنيهات قديمة بجنيهات جديدة جنيه من ايام الملك فاروق طبعا حاجة ثروة هروح اشتريه بالف جنيه دلوقتي لا يجوز طيب في اي, يعني أي شيء غير واضح بالنسبة لاخوانا في اللي فات الاجزاء اللي فاتت فيها اي مشاكل يا جماعة قبل ما ننتقل لاسئله ثانيه أنا عايز اطمن ان لكل اللي حاضرين اخواننا الافاضل اللي معانا مفيش حد فات عليه حاجه او أخونا أحمد ابو البول ينفع ما ينفعش اشتري جنيه من أيام زمان الجنيهات القديمه هي عبارة عن جنيهات قديمه بقى ولا جديدة اسمها جنيهات ما ينفعش اشتري جنيه قديم بجنيه جديد مع التفاضل هو ده اسمه جنيه وده اسمه جنيه جنيه ده فاضل على عن مسألة مساله ان الجنيهات نفسها لا قيمه لها شيء ملوش قيمه عندي بسأل بالي وأقولك إيه التراث وحاجات التراثية والتاريخية والكلام هذا كله هذا جماعة هذا من إضاعة المال هؤلاء ناس لا يقيمون لقواعد الشرعية وزنا الشرع أنها عن إضاعة المال الشرع جعل لنا جعل لنا لهذا لهذا المال جعلنا مستخلفين فيه وسنسأل عنه فما وضع المال لأجل المباهה وأجل التفاخر وأجل اتخاذ الزينة إنما هو من نعم الله علينا التي أرادنا الله بها أن نعمر دنيانا وآخرتنا بس ده المطلوب يعني طيب, بن طيب أه أه أخوانا بيسألوا أو يقولوا تلخيص للدرس جميل نلخص الدرس تاني ماشي نلخص الدرس من الأول خالص إحنا كنا بنتكلم في إيه بنتكلم في هالربا ما معنى الربا الربا عندي في المصطلح الشرعي وجود زيادة في بعض التعاملات أو في بعض الأصناف في زيادة غير مسموح بها احفظ بس دي أن الربا في المعنى الاصطلاحي الربا في الفقه هو عبارة عن زيادة لكن زيادة مش, في كل مش أي حاجة فيها زيادة ممنوعة عندي في الشرع في زيادة معينة الشرع يمنعها الزيادة الأولى اللي هي النوع الأول من الربا ما يسمى بربا نسيئة ما هو ربا النسيئة النسيئة عم نتأخر فهذا النوع صار هناك نوع من الزيادة زيادة في المال لكن مقابل ايه مقابل تأخير وقت السداد انا عندي دين زايد داين عمر عمر مدين لزيد ب10 جنيه جيه وقت السداد حوش فلوس عم عمر ايه لزيد ايه اخر لي وقت السداد خلاص خلالنا اخرك لاخر السنة لكن بدل ما هتدفع 10 سوف تدفع 15 الف جنيه بقى هنا في زيادة في المال اللي هو الدين مقابل ماذا؟ مقابل تأخير عشان كده التأخير النسيئة النسيء ربا النسيئة كان التأخير التأخير أدى إلى إيه؟ إلى زيادة في يبقى الأول نوع من أنواع الربا زيادة مقابل تأخير نسيئة زيادة مقابل تأخير هكذا عظيم؟ النوع الثاني ما يسمى بربى الفضل ما هو ربى الفضل الفضل يعني فيه تفاوت تفاضل تفاوت في أصناف ما ينفعش تتفاوت أصناف ايه ما ينفعش تتفاوت اعرفها كده تفاضل تفاوت جميل فربى الفضل ان في عندي أصناف محددة في الشرع تعبدنا الله سبحانه وتعالى بأن تكون هذه الأصناف لها معاملة خاصة ناشي حياشي شرعي الله سبحانه وتعالى يعني قضى علينا وقدر لنا هذا من الأحكام الشرعية وتعبدنا بها إن في أصناف معينة هذه الأصناف تسمى عندي بالأصناف الربوية وقلنا الأصناف الربوية دول في ستة ستة ذكرهم الشرع نصا في عدة أحاديث قلنا هم عبارة عن إيه ذهب وفضة قمح شعير ملح تمر وقلنا علشان ان احنا <تصفيق> نعرف نحاول ان احنا ايه نحفظهم قلنا الذهب والفضة دول اللي احنا رحين نشتري بيهم فاختخيلوا قصة في ذهنكم واحد رايح يشتري هيشتري ايه امح وشعير علشان يعمل ايه الامح والشعير دول بنعمل بيهم ايه بنعمل بيهم الخبز صح؟ نضح انهم بنعمل بهم الخبز فبقى عندي ذهب وفضة ومحق وقمح وشعير وعندنا في مصر بنقول ايه احنا بنكل عيش وملح فجت سرت, سرت الملح والملح الملح يبقى نحتاج تمر عشان نحل ورا منه بس كده احفظها القصة دي علشان لو هتنسى الاصناف الست الاصناف بتوعنا ذهب فضة قمح شعير ملح تمر جميل جدا نيجي نقول ايه بقى هذه الاصناف لها تعامل خاص ايه التعامل الخاص في قواعد كده في قواعد للتعامل معه ان دي اسمها اصناف ربوية واصناف ربوية بنتعام معها بحذر طيب السؤال الايه المشهور يا ترى هل هذه الاصناف المنصوص عليها فقط هي التي تسمى اصناف ربوية هي فقط التي تعامل معاملة الامور الربوية لا قلنا الجمهور قال ان هي يقاس عليها عشان كده بدأوا يحطوا العلة فقسمناهم لجزئين الذهب والفضة على جنب بقيت الأصناف على جنب الذهب والفضة العلماء حددوا لها علة علة إيه؟ الثمنية أنها ثمن فكل ما كان ثمنا تجري عليه نفس الأحكام بقى عندي ذهب وفضة وألحق بهم الأوراق النقضية دول اسمهم عندي إيه؟ صنف ربوي جميل الأصناف الثانية الأصناف الأمح والشعير والملح والتمر قالوا على ما استخلصوا العلة بتاعتهم قالوا عليها إيه مطعومات وموزونات أو مأكولات مكيلات حاجة بتتاكل وتوزن أو تكال يبقى هيلحق بهم أي حاجة تأتي في ذهنك ممكن أن تتصورها أنها تؤكل وتوزن جميل تؤكل وتوزن فلو كانت تؤكل فقط ولا توزن ولا توكال معددش رباوية زي ما دينا مثال ربطة خصو ربطة فجل أو جلجير ده ما يعتبرش عندي من الايه ما يعتبرش عندي من أصناف الرباوية طب في عندي حاجات ممكن بتوزن لكنها لا تؤكل عندي انطار قطن هو حاجة موزونة أو مكيلة لكنها ايه مش مأكولة صح كيلو حديد هو كيلو موزون لكن ما هوش مأكول يبقى لابد من اجتماع هذان الوصفان أنه مأكول مطعوم ويكون معه إيه موزون أو مكيل حط انت بقى أي شيء في ذهنك ممكن يرد على, إيه على بالك كده حاجة تكون بتتاكل وتوزن عظيم يعني مثلا لما أقول لك أنا هبدل جمل بجملين هو الجمل بيتاكل صح ولا لا؟ صح؟ مش الجمل بيتاكل؟ لكن بيتاكل زي ما هو كده؟ هو نفسه كده بيتاكل؟ ولا اللحنة بتاعته اللي بتتاكل؟ اللحم يبقى لحم الجمل لصنف ريبوي لكن الجمل نفسه ما هوش ريبوي شفتوا بقى الفرق؟ شفتوا الفرق بقى لو واحد لما يفهم بقى كده القواعد؟ يبقى لا يجوز مبادلة اللحم باللحم، لكن ممكن أبدل جمل بجمل، جمل بجمل فعندما تنضبط تنضابط القواعد تجتمع عليك المسائل، تمام؟ طيب نيجي ونقول قواعد التعامل مع الأصناف الربوية، عندي أربع مستويات للتعامل، المستوى الأول جنس بجنس جنس بنفس الجنس جنس بجنس يساوي اتنين حطها كده احفظها جده جنس بجنس يساوي اتنين هو الجنس بنفس الجنس يبقى ليه فيه شرطين ذهب بذهب فضة بفضة جنيه بجنيه دولار بدولار دا اسمه جنس بجنس يشترض فيه ايه جنس بنفس جنسه صنف من نفس الجنس تماثل وتقابض تمر بتمر نجي كده ان شاء الله واحنا داخلين في الايه على رمضان ربنا يا رب يبلنا رمضان واياكم بنبص الاقي انا عندي طمر قديم من السنة اللي فات التمر بقى خلاص نشف والكلام ده جمعته كده لقيته نص كيلو ولا ده ايه ولا كيلو من القديم ده هو عايز اروح ابدله من الرجل التاجر خد يا عم التمر القديم ده وهات لي تمر جديد يقولك لك ماشي هات القديم ده هو وانا هديك الجديد واديني فرق عشرين جنيه لا يجوز ليه طمر بتمر يبقى لازم مثلا بنثل يدا بيد سواء بسواء هديله كيلو وديله كيلو وخلاص عظيم يبقى جنس بنفس الجنس احفظوها كده جنس جنس يساوي اتنين هبدل جنس بنفس الجنس يبقى لسه عندي ايه عندي شرطين تماثل وتقابض ده القاعدة نمرة واحد احفظ القاعدة نمرة اتنين جنس بجنس تاني جنس بجنس تاني تمام جنس بجنس اخر زي ايه؟ ذهب بفضة جنس بجنس تاني بس مع اتحاد العلة ذهب بفضة هو ده جنس وده جنس لكن العلة بتاعتهم مشتركة ان العلة في الذهب الثمانية العلة في الفضة الثمانية ارز بمكارونا <تصفيق> تمر بشعير وهكذا جنس بنفس الجنس بس في اتحاد للعله اتحاد العلة يساوي شرط واحد واحد علة شرط واحد ماشي هيبقى يجوز التق يجوز التفاضل لكن لابد من التقابض زي ما قلنا رايح اشتري راح اشتري فضة أشتري سلسلة فضة مثلاً، ما ينفعش آخر الثمن. لازم تقابل. المستوى الثالث لو جنس ربوي بجنس آخر ربوي مع اختلاف العلة. رايح أشتري رز بالفلوس. رايح أشتري ال ال. الالالال الروالشراء ال مثلا طامطمرة أمح أي حاجة اشتري بفلوس هو ده لو علة وده لو تانية خالص هنا لا يشترط أي شرط براحتك بقى براحتك لا يشترط للتقابض ولا التماثل كذلك الحال القاعدة الرابعة لو هتصرف في الاصناف الغير ربوية طالما صنف غير ربوي ليس هناك أي قواعد تحكمني خلاص خرجنا من التقييدات الموجودة في الايه في ال ده يا ترى اتلم الموضوع يا جماعة طيب الحمد لله الحمد لله الخبز سؤاله هو بيع الخبز نسأل قبل قبل ما نسأل السؤال نحط أوصاف الخبز بتاعتنا نقدر كده قبل ما ان نحطه في قواعد البيانات بتاعتنا الخبز مطعوم ولا لأه مطعوم صح طب هل هو مكيل او موزون بنشتري الـ بنشتري الـ الخبز ده بالوزن بالكيلو الخبز عندنا بشتراش بالكيلو بشترى بالقطعة يبقى خلاص ما عادش ريبه صح ما عادش ريبه طيب في سؤال عندنا هنا العائد الذي يأتي من بنك فيصل الإسلامي يعد ربا أم لا البنك فيصل بالذات من البنوك القليلة التي لها هيئة شرعية لضبط التعاملات بينها وبين العملاء فهو يعاملك على قواعد أخرى بخلاف قواعد التي يتعامل بها بسائر البنوك فهو لا يعطيك لا يعطيك عائدًا انما يعطيك سهما من الربح بمعنى انا لما اجي احط مثلا فلوسي في بنك اي مكان آآ آآ آآ سواء بنك بقى دولي بنك محلي ايا كان سمي زي ما تسميه سمي مثلا بنك ابو كفته لا هروح احط فلوسي في بنك ابو كفته هيقول لك ايه يقول لك انت هتديني 10000 جنيه صح صح ايه العائد بتاعك يا جماعة يقولك العائد بتاعك 10% سنويا 10% سنويا 10% دي من ايه 10% <تصفيق> دي من ايه هو الاخون الى كان بيتسأل بالنسبة ليه مسألة الـ مسألة الـ البنوك فقلنا ان البيا مطابرة على مستوى العالم هي تواصيل عائدا على رقص المال طرف الزينا مثلا تحط هديك مئة جنيه مئة جنيه رقص عشرة في المية بايه عشرة في المية. من اصل رقص المال سنويا الالف جنيه الربح بتاعك عشرة تلاف جنيه عشرة جنيه ايه في المال طب هنا المعاملة بقت عبارة عن ايه المعامله بقيت عبارة عن الايه ان انا اعطيت البنك مال على سبيل ايه البنك اخده مني على سبيل ايه على سبيل الاستثمار ابدا مش على سبيل الاستثمار ولا حاجه ولا سبيل ولا على سبيل ولا أخر. البنك هو اكبر اكبر مقرض ربوي على مستوى الكون كله وهو بيعمل ايه مني ويسلف اللي جنبي يقترض ويقرض فبياخد مني, مني الفلوس على وبيدخلها عنده في الحساب بتاعه باسم دائن مدين انت بتبقى مدين البنك بعشرة تلاف او ممئة الف جنيه وتأخذ عليه سيدة وده يخش, يخش هكذا ايه في منتجه الورث والصراحة في القاعدة الفقهية مشهورة كل قرض جرى نفعا فهو ربا وعلى هذا اجماع المجامع الفقهية وبهذا افضع جماهير اهل العلم المعاصرين لم يشذ عن هذا إلا الفئام القليلة وهذا لا يعتبر ولا يعتد برأيه أصلا خلاف غير ثائر البنوك غير ثائر أما بالنسبة لبنك فايصل فبنك فايصل وغيري من البنوك التي لديها صدغة في المعارضة الإسلامية هو يتعامل معك على أساس أنك لست بدائيا بياخد فلوسك وبيشغلها بالفعل ويكون لك ربح من ليس من رأس مالك ربح من أسهم الربح الذي يدخل من دنك في معلقة لما هاجت دينه مئة قلت جنيه مش هيجي يقول لي انت لك ربح عشرة في المية مش هيقدر يقول لك هاجي يقول لك كمان ثلاث على عليك على الارباح بتاعتك وتبقى ارباح بتبقى ارباح متغيره لانك بتخش عن طريق اسهم فيقول لك مثلا انت ليك 2 سهم او سهمه ب 2% او مش عارف كام في المية من الايه من, من الارباح في اوعه جميل فبنك فيصل هو من اقرب النماذج عندنا بالذات في مصر يعني من اقرب النماذج اللي ممكن يتقال عليها ا مش هقول لك اسلامي صرف ليس هناك مثل بنك الاسلامي لكنه اقرب ما يكون للصور التي يجوز التعامل معها هل لحم الجمل ينقل الوضوء نعم الراجح ان لحم الجمل ينقل الوضوء حكم من يعمل في البنك لا يجوز العمل في البنوك الربويه لا يجوز على إطلاق. فبالنسبة للعمل في البنك الاسلامي يجوز لكن البنك في الغير اسلامي لا يجوز <تصفيق> طيب في اي استفسار اخر من من اخواننا الافاضل في واضح انه في اسئله طيب ااا في هنا سؤال خولا بيقول هل يجوز شغل الاستثمار لا يجوز شغل الاستنصار لا بأس بهذا <تصفيق> الناس الصادة بيكون عبارة عن وصد من الباقي والمشتري مقابل ايه؟ مقابل الاجراء او مقابل نسبة وهذا يجوز هل يجوز ان آه... اضع المال في بنك ربو بنيدة اخذ الفوائد واشتري وصائل ايضاح ومستلزمات وهذا ده لا يجوز باي حال من الاحوال لا, لا الاسهام في هذه البنوك ولا الاتفاع بالمال من هذه البنوك بمعنى <تصفيق> بمعنى ان انا حتى لو اضعت المال في البنك الرنوي ولم استفد شيئا من هذا المال هاخد المال واطلعه تأي شيء فأيضا فاعل المال الذي اضعه انا في البنك الرنوي يتقوى به هذا البنك البنك نفسه لن يقض في فلوسي يتقوى وهذا ما التعاون على الاسم والعدوان فلا يجوز معاونة هذه البنوك فهنا يجوز وضع المال في هذه البنوك اللهم إلا لف حل الطراغ فمعنى إيه؟ أنا معايا مبلغ من المال وما ليس لدي مثلا في البيئة ده أنا أعيش فيها ليس هناك بنك حلال فيجوز وضع المال في هذه البنوك والأفضل أنها توضع في الحسابات الجارية وليس الحسابات الاستثمارية يبقى هنا من باب الاترامز أكثر الأمر بتأثيره أنه هو يجوز كيف مثلا بيع الذهب بالفضة زي ما اتفقنا أنا راح أشتري مدليا فضة وه دا بالفلوس ما هو آه آه أنا الفلوس أقامة مقال الذهب فيجوز زي مثل زمان مثلا لو واحد رايح يشتري حلي من ال من الذهب بال بالدراهم السودة وهكذا هل يجوز شراء سيارة عن طريق البنك السيارة عن طريق البنك لا بد أولا أن تحقق الشروط التي ذكرناها في اللقاء السابق أن يتملك البنك هذه السيارة كاملا وأن تنتقل السيارة إليه فهو يدخل في ضمانه ثم بعد ذلك اعقد مع البنك عليها، لكن هذا لا يتم وفي جزئية ثانية على فترة البنوك تشتريها، بتشترط عقد تأمين. يعني حتى لو لو البنك تملك السيارة، كذا قال، بيشترط عقد للتأمين، وعقد التأمين لا يجوز. الطلب الخاص بمادلية بس الجبون او رسم خاص لا بد من اخذ عربون منه لكي تأخذ. تأخذ على سبيل الره. يستخدم على سريل رهن وليس على سريل البيع هوا الحل هتقول اي اي اي ده رهن لبقى ان انت لما تيجي، هوا رح نديك الفلوس ونعقدها يبقى ده فلوس ده علشان ايه طبا نحقق انه الرهن يسمع عقد استيساق لكن ما تخدش منه جول ان الفلوس ده الحل البرمج حقوقها وفي سؤال تحت هو الزهب بالزهب يجد تبديل الذهب لا تبديل ذهب الزهب بالزهب لا, لا يمكن تحقيق الممثلة لكن بيتم بيع الزهب في صفقة وشراء الزهب في صفقة اخرى ام القصر عم اموالها اولادها وضع اموالها في بنك رجو ورسلها عائد اخر ورفض وضعه في بنك اسلامي ماذا عليها لو صرفت من هذا المال لا يجوز اللي بهذا المال طالما علمنا انه مالا حراما لا يكتب قول ايه ان عم الاولاد وضعها في بنك ايه في بنك ريبوي وليس لها عائد اخر عظيم وهو رفض وضعه في الـ ايه رفض وضعه في البنك الـ إيه؟ البنك الـ الـ الاسلامي لو هذا العم هو القيم على المال ولا يجوز تخطيه كما الان هو اللي بيسموه مش عارف وصي او حال حارس المال او ان كان فيجوز في هذه الحالة بالنسبة لهذه المرأة ان تنتفع بهذا المال على قدر حاجتها فقط على قدر الحاجة فقط والافضل ليها ان تأخذه على سبيل الدين ثم بعد ذلك عندما يفك حبس هذا المال تخرج المال الحرام وتستبدل المال الحلال يعني ده, ده الافضل لكن لو, لو, لو, لو هذا في هذا عصر فيجوز لها ان تنتكب هذا المال على قدر الحاجة لان اضرم لانها ليس لها مصدر اخر وطبعا قدر الحاجة يؤمنها ايه ان انا هاخد حكي فقط ولا ازيد عندي زبون وعنالتل طلبه الخاص للمشغولات الفضية لكن عند استلامه لطلب باقي ايه وانا هم ماليش لو ممكن نعيد ده تاني نعيد السؤال تاني بعد اذنك قال لي اللي كتب بس ليه تاني ااا باقي له مال يعني يعني ايه مش فاهم باقي له مال هو خلاص هو احنا هو عمل البضاعة واستلم البضاعة يبقى له مال ايه مشكلة عشي تسأل ايه كده ايه بعد بس اه فهو الهولي ينقلهولي اه ارض حلية ذهب واخذ مكانها فضة لانهم من جنس الواحد يكونوا بالتقابض نشوف تاني هو لا جنس ريروي بجنس ريروي لكن متحدين في العلة يبقى اشترت ايه ايه اشترت التقابض بس ممكن التفاضل يزوز القاعدة المرة اثنين الخصم مديريه باسم من دهبون او رقمها ممكن ممكن ناخد منه نوع من الانواع مش مش عربون هناخد منه رهن رهن مش عربون العربون ده معناها جزء من الثمن لا هو ده ده حساب اللي فيها مجزاه هتقول انا هو كان في فلوس دي بس على سبيل الرهن ولما تيجي نبدأ ناخد هل العائد اللي ياتي بنك فيصل وهد ربا او لا بنك فيصل يتعامل باسلوب معين شرحناه ما روش علاقة بالقروض الرباية الاخر طيب خطة الاسئلة على ايه يجوز ايه يجوز ايه يجوز نسبة عائد بنك فيصل جائز ان شاء الله سوائل البريد زي سوائل البنك بالزرط عملت مشغولات فضية وعند التسليم لزبون كان ليس لديه ثمن كامل لا خضرة خضرة منه راح؟ ويبقى بعد كده ناخد الـ لما يجي ناخد الايه الثمن بعد كده طيب ماشي لو حد عايز اي اسئلة اخرى احنا لسه ورانا حوالي 4 ساعة ممكن ناخد اي اسئلة تانية لو عايز ايه بالنسبة لي مسألة اللي هو شراء الذهب بالفدة خلاص هو لا يشترى التقابض دس التقابض فقط رفع التسجيلات نضعها في رابط منفصل مع الدرس الاسئله هو بدات واقفت التسجيل من شويه فمش كل الاسئله عندي انا الأسئلة عندي موجودة مع باقي الدرس يعني جزء الاسئله موجود مع الدرس بس انا وقفت التسجيل ولا عندك انت التسجيل طيب ماشي مفيش حرج ان شاء الله حرج مش حرج ان شاء الله ماشي ارفعها ارفعها بس ان شاء الله طيب حكم النذر كما ذكرنا قبل ذلك ارجع بقى ان شاء الله كده بالتفصيل لل عندنا كان كامل على النذر واحكامه وتفاصيله انا احيلك بس على الايه على على المحاضره ان شاء الله هيفيدك ان شاء الله تعالى لان في تفصيل نظر هو مكروه ان الانسان ينظر وقال يعني يا رب اشفيت لي فلان افعل هذا مكروه ويستخرج منه البخيل اما نظر الطاعه هو مستحب اخت بن سهل كان الدكتور صرف لها كرسي لاجل عليه ولازم حد يتباهها وإلا في خطورة على حياتي فالأم كانت تتابعها بالفعل وطرعها في يوم تركتها دهائق وراء تفتح الباب وتشتري شيء رجعت لأيتها مرمية على الأرض ومتوفية وشيخ قال لها أن عليك صيام شهرين متتابعين لأنه قتل غير عمد ولا أنا أتحفظ على هو قتل غير عمد تمام؟ اتحقق بان هو قتل عمد لانه لا بد اوراق اثبات ان بالفعل كان الـ الـ الوفاه ناتجه عن الايه عن هذا الاهمال في حق هذا يا يعني لو قد نفتي بان ده عليها كفاره او غيرها او هكذا فلا بد ان ايه لا بد ان نثبت هذا وإلا فقد تكون قد توفيت بسبب الاخر فيرجع في هذا اللي يعني صغير افترض انها توفيت وهي على الكرسي ما زال اي شيء فيرجع في هذا يعني هذا الثقال لا يعني لا فيه الا بالرجوع اولا إلى, إيه؟ الى اهل التخصص لماذا توفيت الفتاة كيف توفيت الفتاة فالاصل الأصل عدم التهمة مش الاصل التهمة فالقهر في شبهة ممكن يعني ايه آآ يعني آآ تقطع بعدم الحكم بايه بدنا عليها دي فيرجع اولا لسهب الوفاسم ماذا سنبدأ نتكلم في الحكم التقابض بالوزن اتلاقي التقابض يكون بالسعر التقابض هنا لو انا هشتري شيء بالسعر اه بالسعر بتاعه والوزن لو انا حاجة موزونة قصد حاجة موزونة فكره التقابض ان ده يكون في نفس الايه في نفس الوقت ده قصد ده حكم الذي تجهد نفسها مع العلم ان اكتشاف الحمل يكون بعد شهر تقريبا من الحمل لا يوجد الاعتداء على الحمل باي حال من الاحوال بغير ضرورة جميل ثم حتى بقى لو في هناك اي ضرورة بيفصل في حال الحمل و كيف يكون التفرف معاه على حسب المرحلة بالنسبة لمرحلة الشهر ده خلاصة الكلام فيه لا يجوز الاعتباء على الحمل حتى قبل نفخ الروح لا يجوز الاعتباء على الحمل بغير ايه بغير ثابة الوليه لو كان هذا الاجهاب لبسبب مثلا خوف الرزق والأعبق. هذا يحرم أصلا حرام يحرم فعل هذا وإن كان طبعا العلماء لا يحكمون بأن عليها فيه هديه لأنه لم ينفخ في الروح لكن يحرم عليها هذا الفعل حكم التصوير الفوتوغرافي الفوتوغراطي هو فيه يعني فيه أكثر من جانب لتناول ل... ل... ل... ل... هذا الباب حكم الفعل نفسه من حيث الفعل المجرد، وما اختلفوا فيه فهناك من ألحق التصوير الفوتوغرافي بالتصوير المنهي عنه في الأحاديث وهناك من قال لا التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في الحديث وأنا أميل إلى هذا لأن التصوير الفوتوغرافي ليس فيه رسم أصلاً وليس فيه تصوير بالمعنى اللغوي الذي يفهمه العرب غاية ما في الأمر هو نقل للصورة للصورة واقعية موجودة في الحياة. دائمًا واحد الخطوة نمرة واحد خطوة اثنين لماذا يكون التصوير؟ لو كان التصوير لأجل احتفاظ بالذكريات أو يعني مثل هذه الأمور فهذا يعني ينهى عنه ويتبقى التصوير في في الحاجات. تبقى على هيئة الإيه مثلاً محتاجين صور لأجل البطاقة لأجل أو لأجل جواز أو الكلام نقوله. والمستوى الأخير طبعاً ارتباط التصوير بشيء محرض. فهذا طبعا يحرم لغيره وفي الاصل طبعا يعني من ان قد يحرم الشيء لذاته وقد يحرم لغيره فتصوير مثلا النساء ويدخار المفاتن وهكذا فيحرم لمثل هذا ايه الامر فخلافة القول ان التصوير الفوتوغرافي جائز للحاجة هل عليها صيام المرأة التي ذكرناها لا نحكم بان عليها الصيام حتى نتأكد هل هي كانت السواف الوفاء ام لا ما حكم من يحمل لا عمل حلاقة وحلق اللحية لا يجوز حلق اللحية ذكرنا قبل ذلك أن اللحية واجبة ويحرم حلق اللحية هدأة سلسلة من الدروس عندنا لاعداد رمضان وتكون السلسلة من سلاسل حتى الآن هذا الكلام إن شاء الله بإذن تعالى يعني إخوانكم أصلًا قائمين على الأعمال هنا في هذا الموقع المبارك. قبل رمضان بتجد حملات ولا جزة حملة واحدة من الاستقلال لرمضان لا من هذا طلق واخد مالا من زوجيها برضاها مساعدة انه في زواجه من اخرى بعد الطلاق هل هذا حرام؟ لو هياخد هذا المال عرتبيل الخلع يأجوز مثلا هدا خلع ولا اذا طلاق اي طلاق على الامض يكون خلع وهو جائز احيان نقول لبعض الاخوات كلمة حبيبتي احواليتي في الله وهذا ننتقى بهم او معرفتنا بهم قليلا هل يعتبر ذلك من تأريث القلوب هذا من الكامل الحسن والافضة طبعا ربطنا بالاسم هذا على لا لان كل المحبة في الله هذه من العلاقات الايمانية فلا دأس بهك أن هذا من احياء العلاقات الإيمانية بين الايه فالاصل ان المؤمنين هو أنهم يحبون بعضهم بعضا وبينهم من التواد والترحم لا دا ما ليس ايه لدى غيرهم يعني اخت دوجها بيقولان مش مسامح انها تسمع دروس المشايخ عن النت ومشكلته ان رافض اي حاجة من النت هل تجوز ان تسمع عادي هذا السؤال لا يوجه للايه الاخت هو يوجه للزيز نقول له ان تلك السلطة في ان تمنع وان تسمح لكن السؤال هل هذه المرأة تجلس على النت لأجل إضاعة الوقت ولأجل آآ يعني بجل هذا في شيء آآ آآ فيه شيء يعني من الإيه من المحضورات الشرعية أو هكذا فلو كان هذا يمنع لكن لو كانت فيها تتعلم منها فنقول لك يا, يا أخي فاضل أنت مطالب بتعليمها فإن منعتها من ثناء الدروس فعليك أن تعلمها أنت وإلا فلتتحمل المسئولية أمام الله سبحانه وتعالى ونقول لهذه الأخت لو منعك هذا الزوج فقول له هذه الرسالة أنا سأستجيب لك وأن تقولك على العين والرأس ثم أو تعاليبك بحقي عليك ومن حقوقي عليك أن تعلمني علمني ما تجيش تحطير في المنفر علمني بقى شوف لي الطريقة. اللي هي ما تعلمني أنت شخصيا وأنت مسؤول عن هذا ما الله سبحانه وتعالى هي ما يتتوفر لي سبيل أخر ولا ادري صراحة ما هو المانع او العائق بين الذي يحول بين سماع الدرس على النت هذا الدرس ليس فيه لا فيه ولا فيه فتنة يعني مثلا ممكن النظر الى بعض الصور او المشاهد ممكن فان يكون فيه فتنة لكن امرأة تسمع الدرس على, على النت وامر عام وعلى الغلق ومسموع وليس فيه اي شيء من الخصوصية فاين المحظور الشرعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص مجلساً للنساء وهذا إليهم مجلس خاص يجلس معهن ويعلمهم فلا نستخدم سلطتهم في في أمر يعني غير شرعي استخدمها استخدماً شرعياً ما شاء الله على ذلك. السؤال اللي بعد منه هل يجوز رسم الأشخاص؟ مع اخفاء معالم مثل هاي مثل هذا العلماء لان لا يعتبر انهم الامراء التمص يعني فترمى ان الصورة لم ترسم كاملا فهذا فيه ايه فيه تمص ليه معالم الصورة فقالوا يعني اجازوا مثل هذا يعني لان طبعا شرط ان يكون ده الرسم المحرم ان يكون ده على هيئة الايه زي الارواح يعني فاذا تمصت المعالم معالم يوضح فهذا وجوزه اه احيانا نقول ما حكم النساء الزنب عايصة ثم يتوبه في اليوم التالي عن نفس الذنب يختلف يختلف هل وقع هذا في الزنب بعد التوبة صادقة أم لا لو تاب توبة صادقة ثم عاد للذنب بعد ذلك بعثا منه سيغدد التوبة أما من أدمب ولم يتوب توبة صادقة فهذا كاذب بينه وبين ربه وعليه أن يتخلص من هذه الآفة وأن يكون صادقا مع ربه هل يفتن الإنسان ويعلم أنه مفتوء هناك من يفتن ولا يعلم أنه مفتوء بروا أغلب من يفتن لا يعلم أنه مسلم. صديقتي المقطوبة تسأل يجوز تكلم خطيبها على الفيت لا يجوز أي علاقة بينها وبين خطيبها خطيبها ما هو إلا رجل في الشارع يعني هذه السائلة تسأل هل يجوز لجي أن تكلمي الحاج محمد اللي قاعد عندنا في الشارع تحت في علاقتك بيه؟ الحاج محمد الحارس الدك اللي عندنا بحضة في علاقتك أنت بيه؟ علاقتك بخطيبك غير الحاج محمد اللي قاعد تحت بتعلم الال الاخ الاخر لا قالوا ان السيد أنها ترى آ بالنسبة للالال التي تركت الفتاة فااا هذا ماتت تتأه هنا لو كان فرقها يؤدي الى الوفاة فهذا يعد من القتل الخطأ فعليها بالفعل عليها ليس فقط الكفارة بل وعليها ذلك فااا اجعل هي تستسيء نفسها لازمك. دعيت بشيء حرف غيره فحزنت وبتيت ولكني لم أعترض وقلت قدر الله وما شاء فطحين السؤال شراء الفضة المشغولات بقيمتها عشى جنيه دينية مشغولها عن طريقة تقصيد ولا يجوز شراء الفضة ولا الذهب عن طريق تقصيد أبي شديد العصبية في أقل شيء حتى النظرة والكلمة غير مقصودة تنفعل عليا. مرة ذا فأخرجته كلام مفعال فأخذ هذا ولا يريد قبول في هل هذا عقوق؟ لا أعرف أن أشعر أن ربي لم عني طبعا هذا بمال عقوق وعليك أن تستردي هذا الأب وعليك أن تضبطي أو الرجل ولا؟ ما عرفش يعني أي كان بقى السائل عليه أن يبذل وسعه طبعا في التوبة والاستغفاء واسترداء الأب بكل الوسائل وأن يعود إلى مثل هذا لا يعود أبدا لمثل هذا وتحمل أو تحملي في سبيل هذا حتى لو طال العناء حتى يضع هذا الأرض ويصفح عنك وأكرم الدعاء أن يؤلف الله قلبه بك جدتي عندها 98 عام ما شاء الله ربنا ربي يزدها ويبارك في عمرها ويحسن عملها وعندها حسنها على فضانها ده قال الكلام يؤدي الكفر طوان يعني بمثل هذا الحال منبر الى يعني الحال اللي قيل فيه فقائل قائل الكفر لابد ان يكون عالما عامدا ذاكرا مريدا لما نقول اطلعي ده هتلاقي هتلاقي كل الكلام او الشروط المتوفره لدى علماء مش متحققه فيها يعني لكن عليها طبعا أن تتبع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نذكرها بالله وأن الصبر عند الصبر الأولى وهذا عليها أن تتوب من هذا الفعل ماذا على سيد المجهدة ومن كان يعلم بإجهاضها قبل الإجهاض هي آسمة عليها أن تتوب وأن تستغفر وأن تعود إلى مثل هذا وأن ترى أنها افتكدت ذنبا عظيما لكن ليس عليها دية نظرا لأنها ليست لأ هذا الجنين ليس بروح. شراء فضة خام بين تجار بالتقسيط كل العلاقة بين الذهب والفضة لا يجوز بالتقسيط لا هم أعطيني الكلام دهما ما فيش تقصيد لا الذهب ولا الفضة طيب بارك الله فيكم جميعا ان شاء الله تعالى مرقاكم بإذن الله الإسبوع القادم ونسأله سبحانه تعالى أن يجمعنا على كل خير وأن يعلمنا وأن يفهمنا ويا أيها الذين آمنوا من يستمعون القول فيتبعون احسنه قولوا قولا هادئا واستغفرووا ربكم انكم كنتم مفسدين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته